يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبِيرِ وَالْرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْمِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِرَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ نَذِيمٍ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 إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات ولهم منها أربعة الحرم ذلك الدين القدم فلا تظلموا فيهن أنفسكم کوچیلشین کا لو کوچی نکل موہ مل متھی میز یادت لو نو آن سر جی من آن آپ نو نل فیلو جی نو وأعماله والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقاتلوا إلى لهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفلوا يعذبكم عذابا ليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه والله على كل شيء قدير إلا تنصرونه فقد نصره الله إذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغال إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جی خير لكم إن كنتم تعلمون لوکوری لو مَعَكُمْ دل أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دن اللَّهُ عَنْ لو نیو میری ائی مریم بل